أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة Ha al-fala Ha al-fala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 وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان لا تستقيم عقيدة مسلم إلا به وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت وبالحساب والجزاء كما يتضمن الإيمان بالجنة والنار ويتضمن كذلك ما يكون بعد الموت ويوم الحشر من أحوال وأهوال وقلنا كذلك إن استقامة الجوارح وصلاح القلوب موقوف على الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله عز وجل ما أحوجنا إلى التذكير بهذا اليوم العصيب لا سيما في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وتحجرت فيه العيون وكثر فيه الفساد واشتدت الغفلة ورق حجاب الخشيه فانتهكت المحرمات ما أحوجنا في هذا الزمان أن نذكر بهذا اليوم الذي تشيب منه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فالتذكير بهذا اليوم حري أن يعيد الناس إلى جادة الصواب وأن يحملهم على العمل لما بعد الممات فيسارعوا إلى الخيرات ويتزودوا بالطاعات ولذلك كثر ذكر هذا اليوم في كتاب الله عز وجل وكثر التذكير به كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرغب ويرهب ويذكر بهذا اليوم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يربط الناس بهذا اليوم التذكير بهذا اليوم يزهد في الدنيا يجعل العبد ينظر إليها فيراها على حقيقتها فلا يركن إليها ولا ينشغل بها ولا ينافس فيها ولا يظلم ويبغي لأجلها لا يسفك الدماء لأجل الدنيا ولا يستبيح الحرمات لأجلها لذلك كان لزاما علينا ان نذكر انفسنا دائما بهذا اليوم فان التذكير به جدير بان ينفي الحقد والحسد والبغضاء والشحناء عن القلوب فالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه لو أن المؤمن جعل الآخرة في قلبه ومصب عينيه لهانت عليه مصائب الدنيا فإن الخساره العظمى أن يخسر نفسه وأهله يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يعلم أن الله عز وجل يبتليه ليرفعه ويعلم أن الله عز وجل ينزل عليه المصائب ليمتحن صبره قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم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 التذكير بهذا اليوم فيه تسلية للمؤمنين المظلومين المستضعفين فإنه يمسح على قلوبهم مسحة يقين لعلمهم بأن الله تبارك وتعالى يقتص لهم من الظالمين يوم القيامة فهذا هو اليوم الحق الذي يحشر فيه العباد فلا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا هذا اليوم العصيب الذي يحشر فيه الخلائق فيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى هذا اليوم العصيب الذي يرى فيه المؤمنون ما وعدهم ربهم تبارك وتعالى به من النعيم المقيم حينما تسلم عليهم الملائكة سلام عليكم فنعم عقب الدار وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أيها الإخوة الأحبة ذكرنا في الجمعة الماضية اسما من أسماء هذا اليوم وهو يوم التناد وقلنا إنما سمي بهذا الاسم لكثره النداءات. ينادي الله تبارك وتعالى الخلائق كما تناديهم الملائكة ينادي أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة وهكذا كثرت النداءات في هذا اليوم فسمي بيوم التناد وكذلك اخوتي الاحبه من اسماء هذا اليوم يوم الحسره كما قال ربنا تبارك وتعالى وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وأنذرهم يا نبينا خوفهم بهذا اليوم يوم الحشره والحسره هي اشد الندامه اشد الندامه على شيء فات لا يمكن ان يتداركه العبد هذا هو تعريف الحسره اشد الندامه على شيء فات لا يمكن أن يتباركه العبد وانذرهم يوم الحسرة ابقضي الأمر قد الله تبارك وتعالى بين الخلائق فادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت فعندئذ يفرح يفرح أهل الجنان ولو كتب الله تبارك وتعالى عليهم الموت لماتوا فرحا ويزداد أهل النار حزنا فلو كتب الله تبارك وتعالى عليهم الموت لماتوا ترحا ولكن الله تبارك وتعالى قضى على هؤلاء وأولئك ألا موت ألا موت حينما ينادي مناد فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون سمي بهذا الاسم لكثرة التحسر يوم القيامه فالخلائق جميعا مؤمنهم وكافرهم يتحسرون يوم القيامه يتحسر الكافر كما يتحسر المؤمن يتحسر البار كما يتحسر الفاجر فهذا يوم الحسره هذا يوم الندامه قال الله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه ضغته قالوا يا حسرتنا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة قالوا يا حسرتنا ينادون الحسرة وهل الحسرة تنادى الجواب لا وإنما هذا من بليغ أساليب العرب إذا أرادوا أن يخبروا عن شيء عظيم أخبروا عنه بالنداء فكأن الناس الذين لا يؤمنون بالله حينما يحشرهم الله عز وجل ويقفون بين يديه يقولون يا حسرة احضر هذا الموقف يا حسرتنا على ما فرطنا فيها على ما ضيعنا فيها والضمير في قوله فيها إما أن يعود إلى الدنيا يا حسرتنا على ما ضيعنا في هذه الدنيا من اعمارنا وأيامنا فلم ننتفع بشيء من ذلك وقال فريق من أهل العلم بل التضييع والتفريط انما لهذه الصفقه التي كانت بين ايديهم فان الخسران انما يكون في الصفقات وحق من قال بهذا الخون فان الصفقه التي اضاعوها هي سلعه الله الغاليه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 أضاعوا هذه الصفقة وكانت في متناول أيديهم ولذلك في الصحيحين ما من أحد يدخل الجنة إلا ويرى مقعده من النار حتى يزداد فرحا على فرحه وما من أحد من أهل النار يدخل النار حتى يرى مقعده من الجنه فيزداد حزنا على حزنه فكل عبد له مقعدان مقعد في الجنه ومقعد في النار يزداد هؤلاء حسره على حسرتهم لانهم ضيعوا هذه الصفقه وقيل الضمير في قوله فيها على ما فرطنا في الطاعة وهي أقوال صحيحة يرد بعضها إلى بعض ولا يعارض بعضها بعضا يقول الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ان تقول نفس يوم القيامة يا حسرة على ما ضيعت في طاعة الله عز وجل وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين من المستهزئين بشريعه رب العالمين من المستهزئين بعباد الله الصالحين روى ابن جرير بسند صحيح عن قتاده قال لم يكفهم انهم فرطوا في طاعه الله حتى سخروا من عباد الله المؤمنين يا حسرة على ما فرطت فيها يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وما أكثر الساخرين والمستهزئين ولكن عزاء المؤمنين أنهم يسخرون منهم يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب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 فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون حسره الكفار حينما يقفون على النار فيرونها عيانا يوم يدعون الى نار جهنم دعا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 ويتمنون أن يردوا إلى الحياة ولكن الله عز وجل ولكن الله عز وجل قضى أن لا يردون إليها ابدا فقد كانت الدنيا قد كانت الدنيا دارا للعمل وأما الآخرة فهي دار الجزاء دار الحساب وهذه ليست المرة الاولى التي يتمنون فيها الرجعة فهم يتمنون ذلك عند الممات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وحينما يقفون على النار وحينما يلقون فيها كما تقدم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 حسرات الاتباع والمتبوعين ولو ترى ولن يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يوم القيام وما هم بخارجين من النار كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يريهم الله أعمالهم السيئة حينما تتقطع بهم الأسباب الحبال التي كانت تربطهم في الدنيا والوسائل التي كانت تجمعهم تتقطع بهم في هذا اليوم فيلعن بعضهم بعضا فيلعن بعضهم بعضا ويتبرع بعضهم من بعض هؤلاء الذين كانوا يقولون للضعفاء اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ها هم اليوم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص يوم القيامة يتحسر اقوام على مفارقتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه يتحسر اقوام على طاعتهم لرفقاء السوء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول طريق الهدى طريق الرشاد يا ويلة ليتني يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد ان جاءني هذا الخليل الذي كان له في الدنيا ها هو اليوم ألد أعدائه فيها في الآخرة الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الاخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يوم القيامة يوم الحسره والندامه يوم تكسر فيه الحسرات وتتعالى فيه الصيحات وتسكب فيه العبرات فاتقوا الله عباد الله واعملوا لهذا اليوم فليس في الاخره الا الجنه او النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من مواقف الحسرات يوم القيامه تحصر اقوام كانوا يقضون اوقاتهم وايامهم في اللغو واللهو واللعب يجلسون لا يذكرون الله عز وجل ويقومون ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ثرة أي حسرة وندامة يوم القيامة في هذا اليوم ينجم أقوام كانوا يحرصون على الإمارة والملك والرئاسة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الاماره وانها يوم القيامه خزي وندامه او قال صلى الله عليه وسلم حسره وندامه فنعمت فنعمه الفاطمة وبئس المرهعه أو فنعمة مرضعة وبئسة فاطمه أي نعمة الدنيا حينما تفتح زهرتها لمن يطلب الجاه والرئاسة والملك لكنه حينما يفطم عنها حينما يرى الهلاك يوم القيامة حينما يتندم على اختياره لطريق الاماره عندئذ تشتد حسرته ولا تنفعه شده الحسره ولا ينفعه الندم في هذا اليوم العصيب في هذا اليوم كذلك اخوتي الاحبه ينظر اقوام الى اعمالهم أعمال عملوها في الدنيا أعمال كالجبال لكنها يؤتى بها يوم القيامة فتجعل هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جعلناه هباء لا وزن له متفرقا لا يمكن جمعه إنها الأعمال التي خلت من الإخلاص أو خلت من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتحسر أقوام على أموالهم وآخرون على علمهم يقول الحسن البصري أشد الناس حسرة يوم القيامه رجلان رجل رأى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي به هو ورجل رأى علمه في ميزان غيره شقي به وسعد به غيره رجل رأى ماله الذي كنزه الذي حصله من حرام وحلال ثم تركه لورثته فانتفعوا به وانفقوه فيما يقربهم من الله عز وجل فكان نفع هذا المال لورثته وكان هذا المال حسرة عليه يوم القيامة ويقول غيره أكثر الناس حسرة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه وزاهد أكل دنياه بدينه أكثر الناس حسرة يوم القيامة هذا العالم الذي لم ينتفع بعلمه وذلك الزاهد الذي اكل الدنيا بدينه ايها الاخوه الاحبه تكثر الحسرات يوم القيامه وتشتد الندامات والسعيد من اغتنم دنياه قبل اخراه روى ابن ابي الدنيا بسنده عن أبي زكريا التيمي قال بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ رأى حجرا منقوشا فأتي بمن يقرأه له اوتي بوهب بن منبه فإذا فيه يا ابن آدم لو رأيت فرب أجلك لزهدت في طول أملك ولا ولرغبت في الزيادة من عملك إنما يلقاك غدا ندمك لو زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك فبان منك الولد القريب ورفضك الوالد والنسيب فبان منك الولد القريب ورفضك الوالد والنسيب فلا انت الى دنياك عائد ولا انت في عملك زائد فاعمل قبل يوم القيامه قبل الحسره والندامه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا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 نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا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 اللهم اصرف عنا فسقه الجن والانس اللهم اصرف عنا فسقه الجن والانس اللهم اصرف عنا الجن والانس اللهم انصر الضعفاء من المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف واش مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وارحمنا يا ربنا فأنت أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا